إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير وعلموا أن ما غنمتم فَأَنَّ شيء فأن لله خمسا فَأََّ للِلهِ خُمسَهُ وَِوصُولِ وَلذِنِ قُقْبَ وََْتَامَا والْنَسكين وَبِنِ السَّبِلِ إِ كُنتُم إِن كُنتُم آممَنتُم بِللهِ وَمَا أَزَلناَا عَ عَبدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمًا فُرْقَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اِذ انْتَ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بينة لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن دَيْنَتِهِ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذًا تَنبِذُ الْعُدْوَةَ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن, ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَهْلِكْ مَنْ هَلَكَ عَن دَيْنَتِ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ واركبوا اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مَنْ يُقْضِى اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى الله ترجع وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذ ظَلْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 إذ يقول المنافقون فِي في قلوبهم مرض غر هؤلاء بينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء بينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم يضربون وجوههم وذوقوا وذوقوا عذابا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا, وذوقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا, وذوقوا عذاب ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 كَدَبْ بِآالِ فِرَعونَ والَّينَ مِنْ قَدلِهِ كَفَروا بِآيات اللهِ فَأَخَدَهُُ اللههُ بذُنُ بهِهِ إِ اللهَّه قَوين شَبيدُ الَّ قَاب كَدَأْ بِآالِ فِ الرَعونَ والَّينَ مِنْ قَدلِهِ كَفَروا بِآياتِ اللهِ فَأَخَدَهُم اللَّهُ بذُنُوا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 حتىََّ يُغَير مَا بِأَن فُسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمع لين كَدَأِّآلِ فِ الرَّونَ والَّذينَ مِنْ قَبللِهِم كَذَّبُ بآياتاتِ رَبٍِّ فَأَهلَكْنَاهُم بذُنُوا وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فَأَذِى بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا ان شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آهَتَّ منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقيمون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فَإِنَّمَا تَفَقَّهُنَّ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا تَفَقَّهُنَّ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإَِّا تَخَطًاَّ مِن قُمْ مِنْ خِيانَةَ تَنْ بِذ إِلَيْهِ تَنْ بِذ إِلَيْهِمْ علىى صَوَ إَِّ اللهَّ هََا يُحببّ خَائِإن تَخَصًَاَّ مِن قُْ إليهم إليهم مِن خِييانَةَ تَ بِذ إِلَيْهِم فَن بِذ إِلَيهِمْ علىى صَوَ إَِّ اللهَّ هَ ل يُحِبُّ خَائِين وَإَِّا تَخَصََّ مِنْ مِنْ خيانَةَ تَ بِذ إِلَيْهِم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبق انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبق ان لهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومرابط خيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعده وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْحِرْبِ فَاجْنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره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 حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حسبك الله ومن اتباك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِنَّكُمْ مِنْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ على اِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَاِنَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا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 إن الله غفور رحيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها الناس يَا بَنِي يَقُولُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يَأْتِيكُم مِّنْهُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ۚ يَأْتِيكُم خَيْرًا أُخِذَ مِنكُمْ ۗ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ وَرَحِيمٌ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا أُخِذَ مِنكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یو ہی یو قل عئی دیکھ کل اسر ال میل ہُوی کھوتی کوری اُس يُتِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلَا يَتِنَّ من شَيْءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ميثاق والله بما تعملون بصير ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آوا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا وَلَمْ يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى وَاِنِ اسْتَنصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ إن الذيينَ آمَنوا وَهَا جَروا وَجهَدُ بِأَموالِهم وَأَنفُصِهِم ف سَب للِلههِ والَّذينأَوَ والَّذين آموَو وَنَصَرؤُ ل إكَ ذَعْبُهُ والذين آمنوا وَلَمْ يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى وَإِنسْطَن صَروكُمْ فِدّين فَعَلَكُم نَصُْ إِللاا فَعَلَْكُم النَّصرُوا إِللاا النصر عَ قَوِْ بَيْنَكُم وَدَيْنَهُمّثَاقُ واللهُ بِماَا تَععمللونَ بَصير والَّذِينَ كَفَروا بَعْضُهُم أَوْليا بعض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 والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولائك هم المؤمنون حقا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 إِ اللهَّه بِكُلِّ شَيْء عَلم وََّذينَ آممَنوا مِن بَعْدُ وَهَا جَروا وَجَهَدُ مَعَكُم فَأُولائِكَمكُم وَُل الْ الأأَرْحَ مِ بَعْضُهُم أَوْلَا بِبعَعْضٍ فيِي إِ اللهَّهَ بِكُِ شَيءٍ عَليم وََّذِينَ آممَنوا مِن ذَعْدُ وَه جَروا وَجَهَدُ مَعَكُمْ فَأُولائِكَمكُم وَألُ الْ الأأَرْحَ مِ بَعْضُهُم أَوْلَا بِبَعْض فيِي كِتَابَِّ الله ان الله بكل شيء عليم اعوذ بالله الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دَرأَتُم مِنَ اللهَّهِ وَرَسُولِهِ إلى الذيينَعَهَُم مِنَ المُشِْكين دَرأَتُم بَأْرَاءَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَعلمم أنكُمْ غَيْرُ معجز اللهَّهِ وَأََّ اللهَّه مُخزل الكاتِرين فصِيح فِي الأبضِ أضْبَعتَ أَشر وَلَمُ أنكُمْ غَيرْرُ معجز الله وَلَمُ أنكُمْ غَيْرُ معجز اللهَّهِ وَأََّ اللهَّه الله مُخْزل الكاتِرين وَصحُ فِي الأدضِ أأَرْبعتَ أَشرٍ وَعلمموا أنكُمْ غَيْرُ معجز الل وَلَموا أنكُم غَيْرُ معجز اللهَّهِ وَأََّ اللهَّه مُخزِل الكَافِرين وَأَذَنُم مِنَ اللهَّهِ وَرَرسُوله إلَ إا سَومَ الحَجج الأكْبرَ أن اللهَّ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 وَأَذَانُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَاسيِيَومَ الحَجْجِ الْأَكبَرِ أن اللهَّ أَ اللهَّهَ بَر أُم مِنَ الْ المُشْرِكينَ ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أن اللَّهَ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 ان الله يحب المتقين الا الذين عاهدت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر ولم يظاهر عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا سنخل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مارد صد فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَدْلِقْهُ مَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِن أحدَد مِنَ الْمُشْرِكينَ التَّجَكَ تَأَجْهُ حتىَا يَسْمَكَلَ مَ اللهَّ فَأجِهُ حتىَ يَسمَعكَلَ مَ اللهَّهِ سُمَّا أَبَلِقْهُ مَأمنَ ذَلِكَ بِأَنهُم قَوْم لا يَعْمُون وَإِنْأَ أحدَد مِنَ المُشِْكينَ استجَوكَ فَأَجِْهُ حتىَ يَسْمَكَلَ مَ اللهَّ فَأَجرِْهُ حتىَ يَسْمَكَلَامَ اللهَِّ سُمَّا أَدَلِغهُ مَأََّنَ ذَلِكَ بِأَهُم قَوْم لا يَعلمْون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 إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة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 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُ الصَّلا تَ وَآتَ وَ الزَّكاتَ فَإِخْوانُ قُممتِ الدّين وَنُفَصلِلُ الْآيَاتِ لِقُمِين عَْلَمُون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بَعْدَ عهدهم وَطَاعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عهدهم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّهُم كُفَرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ قَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كنتم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 فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهنوا باخراج الرسول وهنوا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليه وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدوركم من المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليه وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدور المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وَيُخْذِهِمْ وَي صُكُم عَلَيْهِم وَيَ صُرركُمَا لَْهِم وَيَشْفِ صُدُورَطَوْ من مُؤمِنين وَيُذهِبَ غَيغَقُلُ بِهِم وَيتُبُ اللهَّهُ عَ والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْجَاهِدِينَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ جَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِنَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ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 منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مقيم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ إن الله عنده أجر عظيم خالبين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ان كان اباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله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 وَضاقَت عَلَْكُم الْ الأرْرض بِمَا رَحبَت ثمَُّ وََّْتُم مُدِبِرين ثمَُّ أَنْ زَل اللههُ سَكينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 يَتوبُ اللهُ مِن بعد ذلك على من يشاء واللهُ غفورٌ رحيم ثم يتوبُ اللهُ من بعد على من يشاء واللهُ غفورٌ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 ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يَفْتَكُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِيَّ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا فايداً لا اله الا الله وسبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله يريدون ان يطفئوا الله وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ويأبى الله إلا أن نُورَهُ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم, فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَاصْبِرْ فَإِنَّ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كُنْتُمْ لِتَنْؤُوا فَاصْنَعْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنذتم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ الله فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحْرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله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 وَلَمُ أنن اللهَّهَ م المُتَّقين إِا عِدَّتَ الشّهورِ عندَ اللهَّه فنَا جرَ جَهْرًا فيِي كِتابابِ الله فكتابِ الَّ يَوْمَ خَلَق السَّماواتِ والالأَرضْض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة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 لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِوَاطِئِ لِوَاطِئِ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ مَن نَسِيَ وزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ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 إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما إِلَّا تَنصُرُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُ عَذَابًا أَلِيمًا إِللاا تَفِرُيُعَذِبَكُمْ ذاَابًا أَلمَ وَيَسْتَبَدِ القَوْمًَا غَيرَكُمْ وَيَسْتَبَدِ القَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظروه شَيْئ وَلَّهُ عَ كُمْ لِشَيئٍ قَدير إِلَّا تَصُروه فَقَدَنَ صَرَهُ اللهَّ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَانِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم ترونها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَانِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود, وأيده بجنود لم تروها وَجَاءَكَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِي الرِّخَافَا وَثِقَانَهُمْ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأن فوسكُمْ في سَبِيل الله ذَلِكُمْ خَرَُّكُمْ إكُمْ تُمْ تَلَمُ إِفِرُخ فَافَو وَتِ قَالَ وَجَهِدُ وَجَهِدُ بِأَموَالِكُم وَأَ فَاسْتَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن فِي الرِّفْقِ خَفَافَةٌ وَإِن تُقَالَهُمْ وفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لتبعك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بال لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لتَّبعكَ وَلَ بَعدَت لَْهِ مششّ وَساحفُونَ بِاللهِ لَ ياستَطان لَ خَجنمَاكُمْ يهْلكُونَ أَن فُسَهُمْ واللهَّهُ يعلملَمُ إينَهُم لَكادِبُون لَ كانَ عرض قَربَ وَسَفرَرَ لاتبعوك لَتَتَّبِعُنَّ كَثِيرًا وَلَٰكِنَّ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ شُفَّه وَسَأَحْلِفُنَّ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَسَى اللَّهُ أَنْ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا عَسَى اللَّهُ أَنْ يُذْهِبَ عَنكَ رَيْبَكَ لِمَا أُذِنَ لَكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا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 بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعدونه عده ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم تثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعدونه عده ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِزْيًا وَلَأَوْضَعُوا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَنَمٌ عَنَا لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِزْيًا وَلَأَوْضَعُوا ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمن ماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خذالا ولا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 إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما هو مَوْلَانَا وَاللَّهُ فَليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَاللَّهُ فَليَتَوَكَّلِ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَا الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَصُونَ بِنَا إِلَّا احْصَنَ الْحُسْنَيَيْنِ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون أُلْحَن تَرَبَصُونَ بِنَا إِلَّا احْدَى الْخُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا تَتَرَبصُ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله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 إِللاا أَهُم كَفَروبِ اللهِ وَبِرَرسُولِ وَلَا يَأتونَ الصَّلَاتَ إِللاا وَهُم كُسَ ل وَلَا يم فِقُون وَلَا يُم فِقُونَ إِللاا وَهُمْ كَارِون فَلَا تُعجِكَ أَموالُهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا اللَّهُ لُعذِبَهُم بِه في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وَتَزْهَا قَاءن فُسُهُم وَهُمْ كَافِرُون فَلَا تُعجبِبكَ أَموالُهُم وَلَا أَلادُهُمْ إَِّ ماَا يُريدُ اللَّهُ لعذْذِبَهُم بِهَا فيِيحياتُِّياَا وَتَزْهَا قَن فُسُهُم وَتَزْهَا قَأَن فُسُهُم وَهُم كَافِرون فالا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم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 ولكنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم لَو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْأُلَئِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا مِنْهَا رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُسَارِعِ الْخَيْرَ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمنوا مِنكُمْ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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن تَطَّمِعُوا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوا والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين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 فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا أنه من يحالد الله ورسوله فأن له, فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نَخُوضُ نخوض قُلْ الأأَبِلهِ وَآياتاتِهِ وَرسُولِهِ كُنتُمْ قُلْ الأأَبِلههِ وَآياتِهِ وَرسُولِهِ كُتُمْ تَسهْذِئُ وَلئِن سَأَلْتَهُم لاَا يَقولُولَّ إِ مَا قُلْ أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله قُلْ الأأَبِلهِ وَآاتِهِ وَرسُولِهِ كُْ تُم تَتهْزِئون وَلَئِن سَأَلْتَهُم لاَاَقولُولَّ إِ مَا كُنْا نَخُذُ وَنََّابُ قُلْ الأأَبِلهِ وَآياتِهِ وَررسُولهِ كُنْ تُمْ وَل إِن سَألتَهُملََقَُّ إَِّمَا كَُّ نَخُوبُ وَنَل قُلْأَبَِّهِ وَآياتِهِ وَرسُولِِهِ كُنتُمْ قُلْأَبِلهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسَْهْدِئُ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 قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تحتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان حفطه طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس الله, الله فنسيهم نس الله فنسيهم نس الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله, نسوا الله فنسيهم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 نس الله فنسيهم نس الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ ولعنهم الله ولا لهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله, ولعنهم الله غَدَا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم كالذي خاض أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا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 واكثر اموالا واولاد فانستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقه فاستمتعوا بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقه وخذتم كالذي خاض أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِ النَّبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأته النبأ الذين من قبلهم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وَصحَا بِمَدَنَ وَمُؤتَّفِكَ أَتَكتُمْ رسُلُهُم بِالبَينَاتِ فَمَا كانََ اللهَّهُ لَِظْلِمَهُم فمَا كانََ اللهَّهُ لَِظلِمَهُم وَلكِ كَوا وَلكِ كانَوا أَن فُسَهُم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ قَوْمِ عادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ مدين اتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا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 وَمَا لَهُمْ فِي الْأَفْضِلِينَ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ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 ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم ليدخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم فضله دخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فعقَدَهُ مساق ف قُلوبِهِم إ يَمَِقَوونَهُ بِمَا أَخْلَف اللهَّ مَا وَدُوه وَ بماَا كانَوا يَكذبُون فَقَدَهُم مِساقَ ف قُل بهِهِم إ بِمَا أأَخْلَف اللهَّ مَا وَدُوه وَ بماَا كانَوا فَعقَبَهُم مِثَاقَ فِي قُلُود بهِهِمْ إ يَْمَِقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّه مَا وَعدُهُ وَ بِماَا كانَوا يَكْذِبُون أَلَ يَعْلَمُ أن اللهَّهَا يَعلملَمُ صِروهُم وَنَجَوَهُم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 قُلْنَا رُجَّ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَذْكُرُوا كَثِيراً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا فَقْعُدُوا مَعَ فَإِذْ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مرة فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ انكم رضيت بالقعود اول مرة فقعود فقعود مع الخالف ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا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 إماَا يُريد اللهَّهُ أَي وَزذِبَهُ بِافٌُِّ يَا وَتَزْهَ قَأَنْ فُسُهُم وَهُمْ كَافِرُون وَإِذاَا أُزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالِللانِ وَجَهِدُ مَا رَسُولِهِ السَّأزَنَكَ أُلُ الطَّولِ مِنْهُم وَقالَاوا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله السأذن كأولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا وَإِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ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 يَقُولُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَاءَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا ينفقون ولا على الذين اذا ما اتوا ك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون